له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء إلي يبل وفاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ظلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآطال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من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 فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى